الحمد لله والصلاه والسلام على الله لا إله, اله الا الله الله ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله كما قلنا دائما المراصف والخاف الواجب توجد عناصر متعددة في مسألة الواجب والمساله ديت جعلت في خير كبير في مسألة الواجب واللي مخدش باله بالمسألة دي اللي هي فيه عماصر متعاقلة في الواجب انقر بعض الأشياء اللي موجودة في الزرقان وموجودة في السنة واللي احنا مينفعش من الكرهة بسبب اللي هو ما انتبهشي اللي فيه أكثر من عنصر في مسألة الواجب فقلنا العناصر أول حالة أصل الفعل ثاني حالة ايه؟ قدر تاني حالة زمن رابع شيء صورة الأداء، خامس شيء اللي الفعل. فكل الواجبات الشارة عشان تدل عليها في أصل الفعل. يعني كل الواجبات سواء كان الواجب ذا واجب معين أو واجب غير معين مخليا يعني، سواء كان الواجب ذا عيني فرديين يعني أو فردي ثالث، سواء كان الواجب ذا محدد أو غير محدد سواء كان نجد بضية أو كل الواجبات شد عليها في أصل فعل. فليتركها لو ترك الت اللي هو مقصور منه إنه هو يفعل. ولكن مية الواجبات شد عليها كذلك في قدر في قدر في قدر الفعل نص. وفي الزمن وفي وفي بعض الواجبات شد عليها كل وبعضهم شد عليها أربعة وبعضهم شد عليها ماشي عندنا مثال مثلا بالايه بالصيام. الصيام فانا صيام نشد عليه في ايه اصلا ساعه طول زمن لا في رمضان بيكون في النهار يعني واخده ما يكونش السنة صيامه الاداء اللي هو ايه يمتنع عن الاكل والشرب والجماع ونشد عليه الصاعد في كل واحد لازم ايه يصوم خوف الفرح بس في بعض ادلاء فيها كيف خفت مع المريض وخفت معه ما مع نزل؟ ليلى مراعات المشقة وحاجة البناء الصلاة هنلاقي شدد على الحنات كلها إلى لي إلى الزمن شدد على الأصل وشدد على الطادي خمس طواد وشدد على سلسلة الأداء الأركان والحركات اللي زمن معينة في الصلاة وشدد على الفاعل فلازم في كل واحد يفعل فما خففش جلس يوم في بعض أجزاء فاعل لأ مهما حصلت الصلاة إن شاء الله صلي منتجايز صلي منتجايز صلي بعدينك ما صل نجيم وسهل في مسألة الإيه الزام بس تسهل لا مش مطلوب يعني مش نقول إن شاء الله وهذا طيب الأصل اللي واجب اللي مشدد فيه بيبقى غالب في كل العناصر بتاعته بيبقى غالبا في نوع جزء من جهة يعني بيبقى أعظم وأهم إلا لمقاصد معينة إلا لمقاصد ايه؟ معينة فالصلاة مثلا خفف في الزمن للايه؟ للحاجة نحن تبقى عشر ايه؟ تبقى خمس صلوات في اليوم فلما شد الزمن يبقى معناها وبعدها شيء مضيق يبقى معناي معناها إذا كنت لا أبني فأنا نفعش أستنى أن أجد أحد وفي طيب قلنا لعلى مراعات هذه عن مصر عملت إشكالية عند كثير من من الفضاءات أو عند بعض الأنقار و بعض الواجبات وجدت في المصر ما طيب هنا نتفضل بإن شاء الله النهاردة في حلقة جديدة يعني في هذا الكلام الجديد لا يقتصر الأمر. فبيقول إيش الكذا قسم الواجب بالنظر إلى ذاته، قسم الواجب بالنظر إلى ذاته إلى قسمين معين ومخل. فمعين هو ما طرحه الشرع من غير تخليل بينه وبين غيره مثل الصلاة والصيام والحج. مثل الصلاة والصيام والحج والثلاثة والنحمدين المخير ويواجه الذي خير فيه المكلف بين أشياء محصورة وبعد رماء بين أشياء مزيد يعني انت على محصورة انت غير تباري محصورة مثل كفارة, كفارة اليمينة إنها واجبة ولكن المكلف المكلفة مخير بين ثلاثة أشياء العفق أو إطعام أو إطعامي عشرة المساكين أو كسوة عشرة المساكين وهذا النوع أن ترهم معتزلة لوجود الطباط بين الإيجاب والتخيل وقالوا كيف يسمى الجبن فيما نوصف بالتخيل طيب يبقى أول حالة بيقول إيه إن الواجب ينقسم بالنظر إلى باته يعني إن الواجب ذاته إيه قسمين يقسمين معين يعني ربنا معين يعني لازم تعمل العمل ده فعشي ما تعملوش لازم تعمل لازم تصلي لازم تصوم لازم تحج لازم تزكى أو مخير يعني أنت ممكن تعمله أو تعمل ذا أو تعمل ذا ماشي؟ فالمعين هو ما طلبه الشارع عن من غير تخير منا ومن غير عن الاتصال ما ليش ممكن اتصلي وممكن تعمل كذا ماشي؟ مثل الصلاة والصيام والحج ذاك أول أصعب الواجبات إليه. هي معينة. في الأصل في الواجبات اللي هي معينة. المخير قال لأي أن الأصل في الواجبات اللي هي معينة. والمخير هو الواجب الذي فيه المكلف بين أشياء محسوبة. يعني رما أصول فقه يعكاهن في المسائل الفقهية بالاي بالمخير اللي هو خير فيه المكلف بين أشياء محسوبة. ليه كفرت الأمين مثلاً؟ وهي غريب ولكن رضينا عن في القرآن. خيرنا بين الايه العتق او اطعام عشرة مساكين او ايه او دي سوره هو اللي خيرنا ما ماشي طيب بعد ما انا في نوعين مخير بين اللي محصوره وندي مثال مثلا لايه ين دعوة لي مثلا واجب ولكن هل امتى يجب ان تدعو بطريقة معينة لا ربنا عزيزة لك انت يجب عليك ان انت تدعو ولكن بقى تدعو بالكلام تدعو بالكتالة تدعو بالدعاء الحدية تدعو بالدعاء السبعية تدعو بالقدوة تدعو وذي ايه حاجات بقى اللي نماز معظم مفروض الكفاة على الطريق داني بقى واجب ايه مخير بين اشياء غير محصولة معاً، طيب، طيب، الوجه المخير هذا النوع انكره النقاد. إذا خلا منكم من المسألة اللي احنا بنها اللي كده. لأنه ما خبرش بله إنه ممكن يبقى في عناصر متعددة في في وجه. لوجود التضارب بين الإجابة التخليد. ألا إذ ذيب وجه ويخير بين ثلاث أشياء. ما بيج. الوجه توزن بيه. فزاي توزن بيه في نفس الوقت؟ وقضروا كيف يسمي أماجدك ثم يوصفوا بالتخليل طبعاً أول رضا عليهم إيه؟ إليه نص القرآنية كده؟ فهما نص القرآنية كده فهما اضطروا لهم طبعاً ما يمكنو في نص القرآن وإلا هي إيه؟ فيكفروا فاضطروا بقاً يحاولوا يأويلوا مساء الرجل المخير ويسموها بأي يعني لها أي كده عشان في الآخر ما تضضش العقل اللي عندهم وهو يقول إزاي الأواجب إن بفيه تخليف نفس الواجب هل تعلم معنا؟ فالنحية العقلية تردب بحاجة تانية إن إحنا الشرعي الشرع لأن الواجب نفسه فيه عاصم متعددة فهو في أصل فعل الواجب هو واجب في الأصل فعله هو واجب اللي أنت, انت تكفر الواجب يعني هو اللي أنت تكفر عن إيه؟ عن إيه اللي أنت عملته عن اليمين اليمين. مش على مسالين تعودن على كذا ما يكون مثلاً مش عن اليمين بس. تكفر عن هذا. طيب وربنا عز وجل حتى ممكن تكفر بدأ أو باء طيب فبيدي بعدي كده بعدي كده بعدي كده بعدي كده بعدي كده بعدي كده بعدي كده وهذا النوع انكره موضوع خلافه بينهم والجهود في, في لا فائدة ففيه لأن الممكنين لوجود الواجب المخير ما انكروش الآلة هم قالوا ايه قالوا يقولون هذه الخصارة واجبة على البدل يعني قالوا ايه الآية بطول ايه ده اسمه اوضح ليه الرقم واجب ماشي لا يعني قالوا ايه قالوا ان ايه بدأ ماشي ما اللي واجب منهم مخير لا يعني لو انت عملت ده يعني هم 3 واجبه بس ده ده بدل ده بدل ده في الاخر قالوا الان فمعنى بس عملوها الطريقه ايه تعبيك عشان يخرجوا من الإشكالية لعندهم العقلية ولا إذا يخلونا نجل على المكلف على يفعل ثلاثة نعم في الأخير ما يجلوش أنك لازم تفعل ثلاثة ولكن قالوا أنه إذا كان ثلاثة واجبة بس لو عملته واحد فأبدأ عن البنية أخونا عم. ولا أنه يأسم على طرق الثلاثة كل على أحد يعني ما يعني يعني أنك لو ترقت الثلاثة فتأسم ثلاثة ما يجلوش لك وما يجلوه إيه يجلو أنك طيب و المثبتون يقولون الواجب هو الهد و غير معلم يعني الواجب الذي يدفع الواحد فيه و غير معلم يعني أي واحد فيه نعم و قد جعل بعضهم من أثر الخلاف مع العلماء العلمين جعل من أثر الخلاف بين الأهل السنة المعتذرة في المسؤال دي أن المكلف لو فعلت نتائب من خصال كثابة بطعة المعهدة فهل يساب ثوابا فرض عليهم أم لا يعني ذاتي دلائل فيه هو تطول الخلاص في حالة حالة من نشوب الخلاص هي حالة الواحد يعمل اثنين من إيه من خصال الكفر، فلو أتحالل اثنين هي يساب على اثنين رام شتاب هي ساب، بس الخلاص إيه هل يساب اللي اثنين من اثنين ثواب ولا واحد يوم الفرد دول رجال مقتضى مذهب أن يثاب يساب عليهما ثواب ليه عشان هو بيقول الثلاثه فرض ولكن بعدل لا ايه عن الآخر ولكن ممكن يرد عليه يقول له ايه لا مش لازم عشان هو بيقول بدل فخلاص البدل فعل ايه مكان الفرض اللي ايه المدمل فمبقاش فرض ولا حاجه فهمان بيبقى مقتضى مذهب الجمهور انهم يسابوا على ايهما ثواب الفرض على الاسره ثواب النافع يعني عشان هو واجب غير ايه فوافع النافع والتاني العمل دخيل فأغرأ اي ثواب ده النافع وممكن بكث برضه بمقتدر مجموعة الناس الكلام عشان هو ده أبادل عن البحيين والبالي بقى ثواب ده ثواب النافع ثم ولا يخفى ان تقدير الثواب غيب عننا يعني لا يخفى ان مساء تقدير الثواب غيب عننا وتحكمه عوامل اخرى من الإخلاص وشيء النفسي بما يجب جلول وغير ذلك. أو غير ذلك ماشي؟ يعني بيقول مسألة الفواب هي مش مسألة فتخية نبدأ عنها عمل كبير دي مسألة في علم الله عز وجل في علم الذي عز وجل ماشي؟ طيب وبعدين هننتقل إلى أول حجل الواجب إليه؟ المخير خرار جحان داني الشنة إنه إليه؟ إنه فيه واجل مخير وده بنص الآية وده يخالف العقل فمسألة تضارب الإجابة والتخيل مسألة اللي أنت لو هتوجب الشيء وإيه؟ وتخير في الشيء اللي انت توجب فيه فهذا ولكن انت عالق عناصر أسر المتعارضين انت أنت بتوجب إلّا كفار وبتر كفاره أحد ثلاثة أشياء ممكن توقفه ممكن توقفه ممكن توقفه فش أي مشكلة زي ما أبي عاقب مثلاً مدرسة مثلاً يعاقب التلاميذ ويقول لهم اختاروا ثلاثه من ايه انا اقول انا عاقل خلاص هو هيعقل اللي في انا هعقل ولكن تنقصه حالة من ثلاث انواع يا مثلا تفرم من كذا يا اما تضربوا يا اما تتجنن فلان العقل ده ايه ده منزع مش اي عاقل ينزع تمشي طبعا قبل العقل الايه يا فرماز الخير أو جب أحد الثلاثة طيب. ثاني شيء تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته ننقصد الواجب بهذا الاعتبار إلى مؤقت وغير مؤقت فالمؤقت هو ما حدد له الشرع وقتا معينا له بداية ونهاية مثل الصلاة وغير المؤقت هو المطلق عن التوقيت الذي لم يحدد له الشرع وقتا معينا مثل ألاء النذور والكثارات والمؤقت ينقسم إلى فصنين مضيق وموثع فالواجب الضيق هو الذي حذب له الشرع وقتا لا يتسع لغيره وجنثه معه مثل الصيام فإن الصيام له وقت محدد يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا الوقت لا يتسع إلا لصيام واحد فلا يمكن أن يصوم لوما واجبا عن الفوائر وعن الندر مثلا ولكن هذا الوقت يتسع لغير الصيام من الواجبات والمندوبات التي ليست صيامة ولهذا المعنى قلنا لا يتسع لغيره من جنسه معه ونوسع عكس المغيق فرجل حدد له الشرر وقتا يتسع له ولغيره من جنسه معه وبثاره الصلاة فإن الوقت المحدد لصلاة العشاء مثلا يبدأ من غروب الشمس الأحمر ويمتد إلى نصف الليل لمن لا أعبر له فهذا الوقت يتسع لصلاة الفرد ولصلاة أخرى غير فرد العشاء أو غير فرد العشاء طيب بقى تلوقتي العلماء قسموا الواجب من حيث الوقت ماشي دي مثلا نقول لنا الواجب جاء وصل متعددة فأول حالة أصل فعل تاني حالة إيه؟ الوقت. فقسم الواجب من حيث الوقت إلى مؤقت وغير مؤقت المؤقت ده يعني الشرع حدد به وقتي معين وغير المؤقت ده اللي هو مطلق عن التوقيت يعني لما حدد ده الشرع وقتي معين ذا ده أداء من المكفرات وذا اللي الحج لبعض العلماء اللي قالوا لي اللي الحج هو واجب مطلق يعني مش مضلق ماشي؟ ده هو الشفعية. طيب. والمؤقت ده اسمه تسميم ضيق اللي هو إيه؟ لا يبتسع لغيره من جنسه معه يعني يعني الصيام بالف اللي المغربين فع الصيام مرتين صوم يعني مرتين فعش بتحس بدكش بدكش الصيام مرة يوم فل اللي والموسع اللي هو حدد الشرع وقت يبتسع له هو لغيره من جنسه معه يعني زي الصيام تقدر تصلي طوب تصلي ثاني من جنسه معه يعني وانصلي الظهر الثاني وانصلي الظهر الثاني وانصلي الثاني الثاني الغالي في العصر فبقى فيه وقت يتسع إذا انت تصلي الظهر وتصلي الظهر أكثر من مرة فلا يسموه واجد موسع ماشي؟ فبالتالي احنا عندنا ثلاث أنواع من الواجبات واجب مطلق يعني انت ياجب عليك ان انت تعمله زي, زي نذر والكفار وتوجب عليك ان انت تعمل نذر وتعمل ايه؟ كفار طب لو انت بالتضييط يعني لازم ايه؟ اول ما يبقى نرد يبقى لازم مثلا لابنت يوم يبقى لازم تصوم ايه؟ هصوم اللون البعض هصوم فهم معنا؟ لو انت فعلت حاجة توجد الكفار يبقى لازم تكفر هصوم ده لو قلنا بالتضييط لكنه ايه؟ نقط ربنا جاء الأطل اخر ومم تعمله خاص ماشي؟ ده اول حدام. التاني ما اللي هو جبه؟ موسع. اللي هو بقى ليه وقت الوقت اللي هو متسع بس ليه حد معين. زي زي الصلاة. فالصلاة ليها وقت مش شيء مش غير مش لازم اول تيجي تعملها. ولكن معاكم نطلعه للعصر. معاكم العصر يجد المغرب للمغرب اول مغرب خمس داك. معاكم المغرب للشفقة الاحمر وهكذا. مفهوم؟ وثالث هذا اللي هو الواجب اللي إيه؟ واجب مضيق إن أنت وقت لا تسع إلا لهم. ما تسعش لهم ولا غيرهم يدوس. مفهوم؟ طيب. الدليل على اللي الواجبات دي موجودة في الشرع؟ استطراد الشرع إن أنا الشارع في بعض الواجبات جعلها مضيق زي الصليب. وبعض الواجبات جعلها إيه؟ موسعة زي الصليب. وبعض الواجبات ربنا أطلقها ماشي زيدي زيدي زي الكفارة أو الناس ماشي؟ طيب يلقى إيه؟ وهذا النوع أنكر بعض الحنافية وجودان أنكر بعض الحنافية وجودان فقالوا ليس في الشرع ويجب الموسع طب ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ قال لك لأن التوسع إلى يناف التوقيت ولأن ما يسميه الجمهور راجلاً وموسع يجوز تركه في أول الوقت ولا يجوز تركه إلى خروج الوقت باتفاق إشكالة اللي كانت عندهم بقى نحن بقى نحن مخطوش حتة عناصر الواجب دي قالوا موسع؟ موسع؟ وينفع هو واجب؟ إزاي واجب بناية عسينت أول الوقت الوقت معنى واجب يعني ما ينفعش اسيبه في أول الوقت ان انا بنت واجب يبقى ما ينفعش اسيبه في أول الوقت يبقى أنا لو في أول الوقت هقول ايه آثنى. واحنا لقينا الشريعه كده يعني ان جعلت اللي اللي سيدنا جبل من هنا لهنا فمعنى كده إيه؟ ان انا ايه ان في الوقت إذا ما اقدرش اقول اللي هو واجب مطلق قالوا تسموه ما نسموه ايه ده تختلفوا بقى. بعضهم قال واجب في اخر الوقت فقبل كده ميبقاش واجب متاخر الوقت يبقى واجب مفهوم معنا جميل استلام عملات فين حد اشترى من الشراء جت من لو عنده اشتريه يبقى واجب وفي اول الوقت ايه ما واجب ولو واجب وسبب الوجوب اول الوقت بالتالي بالتالي اول من اول الوقت يبقى واجب يعني معنى كده لو ما حصلش اول وقت وده مش موجود في الشريعة الشريعة بتقول تقول إذا انت انا مصيرتش في أول وقت متلقاش إياه فبقى معنى كده اني مش هاجه موصف هم قالوا دين فالمجدية جمهورة لطب يعني تعملوا ايه يعني فقالوا ايه فقالوا مش هيبقى واجب لغاية اخر الوقت وفي اخر الوقت يبقى واجب فيبقى لواجب مضيئ طب اللي ايجي الجمهور والهم طب اللي صدها هابل كده يعني صدها مش في اخر الوقت فبقى صرا صنة يعني ولا الواجب بعضهم هنسنة بس ده رأيه يعني بقيت أوليب. بعضهم قال لأيه بوازم بس ايه قعد بقى ايه ايه دولها ناحية فلسفية شوية عشان تنفع للأوازم مفهول معنى؟ رجومة الخلفية قالوا انتم تبتلقوا الواجب المسع فالجمهور قالوا انتم تبتلقوا الواجب المسع والله فده لو واحد ما فعلوش يعني واحد قالوا ولادي مص مصادتش يعني يعني انا مصادتش الظهر ومد قبل العصر قاله ما لا أكتمش عندما قاله ما أكتمش قاله ليه فرقينه من النفل دي باقي وخلافات باقي كبيرة الاشتراك تتحلي بيه تتحلي نحن نقول ايه اللي الصلاة واجد في قصد الفعل او الشيء في قصد مصدر ولكن ربنا عناصر الواجب. معناصر متعددة ولكن ربنا خير في الايه جعل فيك أو في الزمن فالأدالة قال الصلاة عجل دائما لكن في الزمن بس مسألة في الزمن بس بقى توسع أما مسألة أصل الفعل فأصل الفعل هيه؟ وزن وخلطة المشكلة فهما عادت معنا لك عبدالله في المبر تأخر المبر لك فيه. فبيقول إيه؟ وهذا النوع أنكرى فالحجلة عليه مقائمة بوجوده في الشرع فالصلاة التي لها وقت حدده الشرع هو أوسع مما يحتاج إليه المكلف, المكلف لأدائهم وقد قال في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي الصلاة الخمس مرة في أول الوقت ومرة في آخره ثم قال الوقت ما بين هذين وقد انقسم الحنفية عند الجوال عن هذا الدليل إلى فرق فرقة قالت الصلاة في أول الوقت نفل سد ما سد الفرق ولا تكون فرضا الا حين يضيق الوقت فلا يرفع منهم الا ما يكفي يبقى ايه اول ذكره قال في الصلاه اول الوقت تبقى نفس ولكن نفس يسد مسد الفرض يعني لو عملته خلاص يبقى عملت الفرض اللي عليك ماشي ولا تكون فرضا الا حين ايه عندهم يعني يضيق الوقت فلا يرفع منه إلا ما يكفي لدينه اللي اخذ وبعدهم حتى قال يستحبت أخيه الصلاة لأنه موجود فهمت ماذا حانا اللي عندهم لي عشان أخذ الصلاة دي هي فرض الأمر كده ده إيه بالسنة فالفرد أول وفي الخفارة من صلى الصلاة في أول الوقت تكون في حقه فرضا إن جاء آخر الوقت وهو مكلف بالصلاة البال ومعاطق وإن جاء آخر الوقت وليس بأهل من الصلاة عدلنا صلاته قبل ذلك نفره يعني إيه Líscadlí v prvním oktu bude jeho právě třeba, ale když bude třeba v čem, v posledním oktu, když je v posledním oktu, když je v posledním oktu, když je v posledním oktu, když je v posledním oktu, když je v posledním او když je v posledním الظهر المساء وبعدين بلغ قبل اخر الوقت بنص ساعة يبقى عند مذهب ده وقعت فرض عند مذهب الجمهور الصلاه نافلة ماشي لكن بعدين يعني على اختلف طالما ان هو صلى وفعل الاركان والشروط فيباعط عن عليه فهي فعل الصلاة و التي هو المسلم عليها لا يأخذ لكنها صلاة و جبال اللي هي نوى النية للغاية ماشي؟ والبعض الأخر قال لا يعني من الجمهور من قال لا هو الصلاة التي صلناها هي تحسب بعنا فلق و في يصليها ليه؟ يصلي فيه؟ يصلي فيه؟, يصلي فيه. مفهوم معنا أبدا طيب الثالث فلقه قالت الوقت يتضيق عليه بالشروع فيها فإذا شرع فيها فبالك وقته لان عندهم بقى دلوقتي هي, هي وقت مضيق مش منصف بس اول ما اشرح فيها يبقى ده بقى وقتها فلو صلاه اول خمس دقائق يبقى ده حوالي خمس دقائق الله اكبر الله اكبر محمد صلى الله وبالتالي عندهم ما ينفعش يخرج من الصلاه لو من الصلاه الوقت ده ضيق لو خرج من الصلاه طيب دائما يرد عليهم يقول يجوز تركه في اول الوقت دون اخره يجاب عنه اه له ايه تقول اللي هو وهو موضع وهو يجوز تركه في اول الوقت دون اخره طالما لازم يبقى ما, ما يجوز تركه أول الوقت فالجمهور يجاب عنه الجمهور يعني يجاب عنه بأنه في اول الوقت يجوز تركه بشرط العزم على الفعل في الوقت الالي ماشي وهذا يختلف عن حد المندوب فإن المندوبة يجوز تركه يجوز تركه بلا شرط. فقالوا هو يجوز تركه بشرط. لذي انت أتعزم على فعله في الوقت إيه؟ كذا لأن أنا أتعزم على, على أن أفعله قبل انتهاء الصلاة إيه؟ صلاة العصر. وبالتالي هنا يختلف عن المندوب لأن عشان المندوب يجوز تركه بشرط من غير العزم. أما رجل مستعمرة بدل إيه من العصر؟ ماشي؟ والخلاف بين الفريقين راجع إلى أن سبب وجود الصلاة أهو الآخر الوقت أم كل أجزء من أجزاء الوقت يصبح ثلا فلحنفية تجعل آخر الوقت لو من بعض حنفيين أم قر التوسع فيه في الوجود فوأ سبب الوجود هو آخره في الوقت فبالتأكيد فأشبه الواجبه فمن جعل كل جزء من الوقت يقسط لسببا ينفع كل جزء من اجزاء يقسط لسببا اثبت الايه يواجه الايه ان مسطر الموضوع ده انتوا ممكن تقولوا ازاي هتعملوا كده وانا حرفيا ما هنفوش ما هنفوش اللي في الآخر ان انت ينفع تصلي في وقت من اوقات الايه الوقت ولكن انت ممكن تروح تصغير عشان خلاص انت لكن المسألة بالنسبه لكم بدائيه والموضوع عادي لكن هما بقى يبتدوا الاصول من اولها يسمون جنبها خالص والله ما صعب ماشي بنظره في الادب فالحافه ما هتبوش في الاخر ان انت ينفع تصلي في أي وقت من الأوقات ولكن هما لما لاقوا انتم تقدر تصلي في أي وقت من الاوقات فانطربوا في حتة المساله ايه ازاي واجب في اول الوقت المساله هي مش ايه طرف صوري يعني هنا قلنا بقى عناصر رئيس المتعدده فاصل الفعل واجب اللي هي الصلاة والزمان ربنا واسع فيه المساله ايه في الاصل من ناحية العقل والشرع ما فيش مفيد. ووش الرأي بوجود بوجوده وارد من ايه ممكن يتاخد خلاف لفظي صح بس هاي عن الخلاف اللفظي ده اللي انت بتتصوره لفظي مش لفظي لك قوي بس هو اختلاف يعني هيتفرع عنه مسائل واديني مسائل انت متصورها انا هقولها لك طيب ده كلام الكتاب احنا عايزين نعرف شويه فاضل نعم وفي الخطارة من صلى الصلاة في أول الوقت تكون في حقيقه ضربا إن جاء آخر الوقت دي مش لما؟ يعني إيه؟ يعني إنا نستنى دلوقتي واحد صلى الصلاة بعد صلاة يضرب عشر دقيق نشي؟ لو جي لو جيه قبل العصر بخمس دقيق وهو مكلف بالصلاة يعني بدأ العقد تبقى هذه الصلاة اللي وصلتها قبل الوقت ده تفض أما لو قدام من قبل العصر الخمز دقيق أو فهو كان صالي وما بلقش قبل العصر الخامس ازاي يبقى الصلاة لصلاة في قول الوقت دي تحسينه مجد طبعا الرأي درايفة هم اشكلة عندهم ايه هم جعلوا العبرة للوجوب في الوقت عشان هم من ناحية العقل ما يجادش معاهم ازاي يتقواجد ويجوز تركه في الوقت والسنة ذلك يجوز تركه في الوقت فازاي يتقواجد في قول الوقت يبقى الوجود ده سبب الوجود بقى إيه عندهم؟ آخر الوقت فلما بقى سبب الوجود آخر الوقت فبالتالي لو جيه آخر الوقت عليه وهو مش مكلف يبقى بالتالي إيه؟ يبقى الصلاة في أشبه ده يوم. أما الجمهور جعلوا سبب الإيه؟ سبب الوجود كل جزء من نجزاء الوقت <تصفيق> ف... قبل العصر مثلا او من بعد قبل العصر 10 هو وجوب عليه يبدا في الوقت بعد كده بعد كده انا لا قلنا ماشي كل بس ايه اللي ما صلاش. بس عنده الامور عند ولو الحنفيه برضه عندهم لو وقت صلى في اول الوقت تعالى راي ده لو وقت صلى في اول الوقت كل حين. طيب حد بيقول قال لي يا استاذ يعني الثواب ده وقف اه حاسس منكم كده ده لو انت شفت حتى الامام محمد بن حسن في في الموطا في روايه الموطا جايبه لنا على كده يعني جايب لنا خالص حاضر على طيب طب ايوه <تصفيق> اذا ترى من اللي يضرب على ضهر نقول برضو ان هو في حاجه كلامه صحته هي حاجه ومحبتها خصوصا يا اخو اه كلام جميل ان شاء الله كلام جميل طيب يبقى دلوقتي احنا بقى عايزين ايه نفهم المساله بالتفصيل أول مسألة ال الواجب ايه دلوقتي الواجب المطلق ولا الواجب الموسع ماشي احنا عندنا من ناحية وصول الفقه من ناحية محصد الشريعة حكمة الشريعة اللي يبقى فيه واجب مطلق يبقى فيه مواسع طيب الحكمة ليه؟ في حكمة الشرع اللي جعلت اللي ده واجب وشدت فيه لأهمية هذا الواجب ماشي؟ اللي هي زي مثلا نفترض الصلاة الصلاة مهمة فالشربة ربنا عجلت ايه فيها وجعل من يتركها ففي حكمة من يجب الواجب، وفي حكمة للشارع من اللي بفي ساعة في الوقت فحكم الواجب المطلوب أو الواجب الموسّع اللي يبقى في ساعة في الوقت ذي عشان رفع الحرج وموافقة حاجات ذي الناس. فلما نستقبل حكمة الشريعة في الواجب المطلوب والواجب الموسّع لي رفضنا وسعة، لي ما جعلوش موض مضيق هنلاقي إيه إما رفع الحرج علينا أو بتسارع موافقة حاجات ذي الناس. فبالتالي إحنا بقى مليجي نحصن في الواجد المموسع ننظر إلى العبد المكلف هل في تركه للواجد في أول الوقت؟ هل هو أحد بالرخصة وهو معظم لأمر الشرع إذا هو لا واجد؟ أم هو متهاول لأمر الشرع في مسألة الواجد المموسع والواجد المطلوب؟ فنفترض مثلا مسألة إيه؟ خلينا في أكبر مسألتين فيهم ثلاثة عند العلمات المسائل اللي لازم نطلع منها الحج والصلاه الحج كمثال للواجب المطلق والصلاه كمثال للواجب الايه؟ الناصح ثاني مساله الحج دائما نصوص مستنبطه من اول الحج كايه؟ كواجب لازم يتعمل وان ما ينفعش حد يترك الحج اللي يموت هو تارك الحج عند بعض الصحابه ماذا نصرانيا أو يهوديا او مسيحي سنه مؤكد اكرم ففي نصوص كثيرة شددت في مساله الايه الحج وفي نصوص غيرت الايه سهله شويه الايه يعني عند بعض العلماء هي مش لازم يبقى أول ما تقدر تحج حج عندها الشتاين ماشي فايه فبعض العلماء اهض بنصوص التجديد وجعلها أقوى عندي ادله اقوى من نصوص الايه تخفيفه ببارك جعل الحش واجب على الفضل وبعض العلماء لقى لفيه كيثير فجعله واجب على ايه؟ على الطرف ماشي؟ وبين الرئيب دولة؟ أراه ماشي؟ فبأراضي قالوا ايه؟ انه بقى تلاقينا خشدة معنا خشدة فهتلاقي مثلا لقلو يجب على التفضل لما على كده طب قال له أنا دلوقتي هو يجب على التفضل لقلو يجب على التراخبة قال له يبقى لو أنا محتاجة تدوز والزواج هو حاجة هيئة كبيرة هل لو أنا محجدش وتدوزت لبقاسم فلاهتينه شددوا في مسألة دلوقتي عن التفضل يقول له ايو تبقاسم وليما يشددوش قوي قاله هو يجب على التفضل بس ايه؟ بس يسهل فيه عند الحاجة إذا كانت الحاجة كبيرة، وإذا إذا كانت زوجنا أنت محتاجة أوي، فتبقى إيه الحاجة كبيرة فيو سهل علي. فيوجد العلماء بالو قالوا إيه؟ قالوا إن إحنا وضعنا إلى حكمة الوجه المطلق أو حكمة الوجه النص على إلى في تجديد عشان هو مهم في تعظيم للشرع علي. في نفس الوقت في تخفيف من ناحي تدري من ناحي رفع الحازم وفقط حاجات الناس. فأول فاشترتوا الوجه المطلق أو النص شروط. هذه الشروط لو وضعت تضبط مسألة الرجل مستع or رجل ممكنا وختلفوا الشروط فمش معنا رجل مستع رجل مطلق يعني أنا راحتي أطيب ليه؟ عشان لو لقينا نصوص في مسألة حج نصوص في الصلاة نصوص عموما في الدين رجل مصامد يبقى لأ هي شديدة فيه مش لين طرحتك يعني مثلا إيه صلاة رجل مستع إذا أنا ممكن أنتي صلي أبدل ما غير بخالد ذلك لأ النصوص طريقة النصوص في النظام مش لينة فقالوا إيه اللي ممكن الواحد يأخر بها الصلاة أو إيه مجرد ومتضر معاً شك فأول ضابط قالوا وده كتير من العمائي فيه أول ضابط العدم على الفاعل العدم على ايه؟ على لك إذن الوقات في الصلاة. كمثال وعند الحج عند الشفاعية قالوا لا يدمي تكون لو أخرت الحج أو لو أخرت الصلاة لازم تكون نيتها ان انت بتبقى على الايه؟ الفعل. وايه الاختلاف فعلا على بعض اقوال؟ في قول لم يشترط العزم على الفعل. وفيه قول اشترط العزم على الفعل. وفيه قول اشترط ان انت ما تعملش عكس العزم على الفعل، يعني ما نعزمش على الطلب. ماشي؟ فعلى قول اللي قال يجب تعزم على الفعل قال انت لو متاخر اضطر انا نص ساعة ساعة لين ساعة لما يكون لا بد من أن تكون عازم علما أنك تصل صلاة وقتها وعلى قول الشفعي قالوا بالليل تخير في الحص قال لا بد أن تكون عازم للتناول الحين نشل قول الثاني اللي قال لا يشترط العزم على فعل إلهي أن يشترط علم العزم على عكس الفعل الو اهم حاجه بتقول ليش ناوي ان ما تصليش. يعني لو انت ما تصليش يبقى اثم لو انت ما نويتش بس دي ولا دي ولا حاجة. ما بالك بالك بس انت ما مش هتصلي ولا هتصلي دي مش مشكلة. لكن لو انت مش هتصلي بقى بقى بقى. أما لو ما لو انت ناوي إذا انت مش هتحقق مش هتحكي. يبقى على قول ايه انا لو ما نمش مش ده على قول الحاج على طرف ماشي الرأي الثالث ده قريب الرأي الثاني التاني قال لا يشترط العزم على خالد. فده أول ايه انت يعني ما فيش اهمال وادنى شرط خالص فكونه شرط ضبطه في ضبط المسائل فكل عائل اللي مش... يعني يجب ان انت لا على العكس الايه على عكس الايه يعني ما ينفعش الراي مش هتبقوا فاهمين الثاني برض قالوا ايه ضمن القدرة اللي لازم يكون الشخص اللي هو الواجهر الواجهر يكون عنده ضمن القدرة فعلى هذا على مذهب الشافعية لو واحد هيا خرج وما فلوس وعنده احتمال ان الفلوس ما تبقاش معاه بعد كده يبقى عليهم معهين لهم عندهم من واجب على الطراخي ولكن عندهم من الحج الباجب عليه فضيلة بادئة او نفترض جرس فرصة للحج يعني الشركة مثلا بديت تيسير بدل عشرين ألف خليتها وهو مش هيقدر يميد بعد كده لو الحد دي وقت ثلاثين ألف وضربين ولا شوك ربين ماشي؟ في الحالة دي قالوا يبقى في الحالة دي ما ينفعش أخر الحجم يعني هم يروا الحج دي ويتبع على ايه؟ بطبع لأن في هذه الحالة ما ينفعش برضو طب نفترض الصلاة حائط مثلا امرأة هي ما حضرتش بس عندها ضمن اللي هي بعد مثلا في احتمال ساعة على ربع نص ساعة كذا ففي الحالة دي يجب عليها الصلاة فبناء عندها ضمن اللي هي الربط الطهي في الحاله أول اول ما يجي وقت يجب عليها ان هي تسارع بالصيام ثم برضو واحد مثلا هيعمل عريم وهو عنده عارف ان هو لو عمل عمليه هيوقف هيجوبه والي ايه بعد انتهاء الوقت في الحالة دي يجب عليه إن هو يصلي الصلاة قبل وقت. فاشترط ضمن القدر. اشترطه ايه؟ ضمن القدر. بعد رأي برضو اشترط ملاحظة الإذن. وبيعني إيه؟ اشترط يعني هؤلاء اللي هو معناه يعني إن هو ملاحظة ان الإذن هو الذي أجيز الشرع هو الذي أجيز ذلك. ملاحظة ابن الشائع اللي انا ما أخرش إلا لأني أعرف ان الشرع بيجيز لي ذلك. ولا أول ذلك يكون صلته قبل وقت. فبرضو على رأيه للشفعية مثلاً قالوا لها جواب بيعمل كده عشان هو عادت مش هو بيستهيل من الحجر فهو مصنش الحجر أو مش فرقة مع الحجر لا ده هو بيعمل كده عشان تشرح الهاز دول وهو مصنع مثلاً برأس الشفعية رابع حاجة ودي برضو اختلف فيها فيها شوية اللي هي ملاحظة الحاجر اللي هي ملاحظة ايه؟ الحاجر فقالوا للأصل مثلاً دي بقى لقالها كل من الشفعية في الحاجر أله هو يجب على الطراخي ولكن إذا كان عنده حاجة الحاجة إيش عادته يؤخر الحجر. فهم أنا؟ ت تطلب مثلاً باء على رأي شفعي هنا هي بسات الزواج مثلا ما يحل عاد الجروس. لو أردنا هو يجب على الفور مثل حالة ينفعش يترك الزواج يترك الزواج ما ينفعش يترك الحجر الجروس. إلا لو كان الزوج دا يعمل نوع الزوج اللي, اللي هو إيه لما يجوز فيها روعة في الزينة حالة بقى إنها قصوى فوراً ولكن على رأي الشفعي اللي هم قالوا اللي ممكن يجب بس إيه بس بشرط مراحل الحاجة في الحالة دي بقى لو الحاجة دي كبيرة على فكرة في المسألة لو الحاجة دي كبيرة هيجوز له والهو يجوز مثل أو يعمل كذا أو يعمل الحاجة فعلاً يعمده مع الشروط التالتة وهي عايز من واحد حصد من ضد القدرة ويلاحظ إذن الشيء العام نقول معه وراحتنا للعلماء اللي قالوا واجب على الفور بعضهم ما إيش واجب على الفور ووإيه وووإيه و... وشدد على مسألة الحاجة اللي تقدر تعيش على ضرورة قصوى لا يعني خاف بعضهم زعلها حاجة تقدر تزود بالضرورة ي... يجوز معها طرح الحج وبعضهم جعلها حاجة ما ترجعش ضروره بس ايه برضو حاجة جديده تجوز معاها ايه وبما ان الاصول بقى هتفيدك في الاراء في مؤتمر ليه مثلا على الفور وسهل الواحد اللي عايز يجوز هيجي واحد يقول لك واشين ثقيله ايه اراء متضاربه فمش اراء متضاربه ولا حاجه هو جماعه الاصول بهذا اللي احنا قمنا بيه واحد تاني يقول باجر على الطراخي ونحط ضوار شديده شويه عشان هو واضح برضه من ايه بالضوابط اللي احنا بنعمله مش معنى واجب على الطول اللي هي نكون ولا واجب على الطراخي اللي معناها بحب بحب لا هي ولا, ولا كده ولا كذا إذا كذا غابت للتنين مسمو؟ طيب برضو نفس الكلام في الصلاة في الصلاة مثلا بعض العلماء قالوا اللي هي آخر الصلاة على وقتها ده شوية يعني الساعة عشرين ساعة ونص كده لو هو مستهيل بأمر الصلاة ومشترا معه وبيلعب قرأ أو ببيع مش حالة مصيدة أو ما بيش حاجة عنده بعضهم من العلماء ملأثموا ومقالوا لهم عاديدها قوية مشترا يمكن بعضهم ملأثموا قالوا لازم عشان يأخر الصلاة يكون في وبعضهم بعضهم قدل. يكون معانا فكل ده نظره إيه؟ نظره إذ أصل في الواجن الموسع اللي هو مشدد فيه ولكن الشرع علة اللي هو جعله فيه ساعة رفع الحرج وما فقط حاجات الناس فلما انتهى رافع الحراج وما فقط حاجات الناس فبقى عندهم ايه؟ يجب في اول وقت عشان بقى القصد فيه ولكن هو ربنا اخروا العلة العلة اللي انتفت فبتالي وجب الايه سمعا مرضو في الوجه من وصف نفس الكلام يعني ربنا اجاب الاطلاق والعلة بس العلة اللي لما انتفت فبقاش في حاجة فبقاش في اذن يعني مش في حاجة يعني هو ينفع جواي يدفع ليه كده ما اللي هو يطلب فحتى الأرزو جاب على طلاقي كثير منهم من أهل الثمن ليه؟ عشان هو اشترط موافقة الحاجة لأن الأصل في واجب اللي هو مجدد فيه وهو اطلق أو وسع فيه من أجل إيه علده يعني راح هالحرج ما طلب حاجة الناس فلما انتلت العلة انتلت حكم التوسعة فبالتالي بقى إيه بقى الحق هذا اللي هو ما عندهش حاجة وجب على الفور تنتهى. ماشي طيب المساله دي بقى الكلام ده تختلف الشدة في هذه الضوابط على حسب على حسب استقراء الشرع في الواجب نفسه فدي قاعده انت بقى شوف بقى بشوف النصوص مثلا بالنسبه للحج هشوف النصوص كلها بتاع الحج اللي انت بتظنك فيها اللي هي سهلت بتظنك فيها اللي شددتي وتحاول توازنها هي هتبقى واجب على فرد ولا واجب على الجماعه ولو قلت هي واجب على الطلاق نبص بقى لازم تشترط الاربع شروط ولا ما تشترطهمش ولاين بس شرط التنين ولا بس على حسب النصوص النصوص هي اللي بتحددلك كل اشترطت الاربع شروط هو الغالب الواجب الموسع يعني دي التلات شروط او دي طب هدي دي موافقه حاجه من الايه الحد بتاعها حد ايه على حسب قرض استقراء الشريعه استقراء النصوص وفي معنا وهذا فتلاقي مثلا في الحج معظم العلماء تشددوا عشان النصوص في الحج التشديد فيها أكثر من تخليفة فتلاقي الجمهور واجب على الفور واللي قالوا واجب على الفور لا بعضهم بعضهم سهل في الحاجات بتاعته الناس طيب واللي خففوا اللي هو ما قالوا واجب على التراخي كتير منهم شدد في الضوابط بتاعته الايه؟ الواجب ليه عشان لقوا اللي هو نصوص الحج شدده فبالتالي لو تنظرت الخلافة تلاقي قريب يعني دي بتآخر بقى خلافة مسالة ايه لو واحد عايز يتجوز واحد عايز إيه إيه. لكن واحد كده هو يقدر يحب ومشترع معاه ومفيش حاجة غدا فيها حاجة وقال لك انا مش هحب فتلاقيه عقد كتير من السفعية هو ياسم برضه يعني دي فيه عمام السفعية لو انجي نواش بعتقالت لها عشان هو اشترط الضابط وانتخط الحاجة عشان الضابط مش وهاكده تفهم معا؟ برضو لي مثلاً الصلاة تلاقي التجديد في الصلاة مزادة التأخير أخف شوية من التجديد اللي في, في الحاج فتلاقي بعضهم أصلاً ما اشترطش ما حفظ وبعضهم اشترط ما حفظ بس على خفيف عشان لاقي النصوص نفسها النصوص نفسها تهيرت شوي في مسألة الوقت فهموا معه ولكن مثلاً اشترطه ضمن القدرة واشترط العارم على كعينه واشترط ما حفظه بشدة وبعد وهكذا على حسب النصوص. هنيجي بس في مساله الكفارات والمظور نلاقي الشروط أسهل شويه عشان لا مشطره ما شدتش خالص في مساله الايه الزمن بيشد فتلاقي مشطروط مثلا موافقه الحاج لكن اشترطوا مثلا عدم العزم على طرف الفاعل وايه منظم كله وكمان تدي على حسب استقراء الايه استقراء نصوص الشرع ممكن نفس الوازم على عملوا المدار نفسه الاربع حاجات اللي احنا عملناها دي تختلف باختلاف الوازم والمصاع تختلف باختلاف طريق النصوص في التعامل مع الواجب المطلقة وواجب المطلقة فهو المعنى أنه واضح مهم يعني لأنه بقى ليه في الفقه المطلقة في الحالات اللي فيها واجب مطلق وواجب المطلقة فهو المعنى ما لا فيه شيئا والذي يجب أنه وفادة بيه مرة أولا وانتوا قلت في البدايه ما هتمش بس وقت الحظر والشوال انا قلت ولكن بس لسه يعني دور. ما حجش يعني حج ليه خصوصا لو المفروض ده منصوص طب انا لسه ما حجش وقت ماوي احوج السنه دي على راي الراجي على صار تشريع او اللهي مصطفى حاجه من تاريخه شات طبعا لسه ما نواش يعني او دي ما دخلش في الاحرام اما ظهر حكم ثلاثه عشان لو دخل, عشان لو دخل في الاحرام ساعه كان حاج او معتبر يتم مترتب الحج او العمر حتى العمر اللي هي متحبه حتى الحج الثاني اللي هو مستحب هنا بقى ده بس عليه ده بس حتى لو يعني حتى لو هو بيحج الحشي التاني أو الحشي الثاني فهو غاص فهو معنا صد حسنا الى مزع مالك المعدك قلنا بيه فنح مالموزع تاني يعني الوقت معدل هما المطلق يعني الى الابر في المسال الموسع الصلاة ومثال المطلق اللي هو ايه المادر الكفارة المضي الخلاف والحش على اغلية المصدر غير موقت. صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نوجد هي عناصر منها عصا الفاعل ومنها زمن ومنها قدوة ومنها صوت الأداء ومنها الفاعل. على حسب الحاجات دي ايه بما على مساله الوجب ينقسم الى الوجب الخير اتكلمنا عنها بعدين اتكلمنا على اللي هو ينقسم من الوقت لكل مشدد في اصلها في عندنا بعض الواجبات ربنا سهل في الوقت الواجبات ربنا فيها في, الوقت في واجب مضيق وفي واجب, موسع وفي واجب في, في بعضهم أنكر في الواجب علشان هو علشانه عنده مش, مش دخل مع واضحها كيف يوجد واجب في نسبة يدوس فعله يدوس طربه في اول ايه في الراجح اللي مفيش مشكله خالص علشان هننظر من جهة الاصف الفعل اللي هو واجب ولكن من جهة الزمن او بدنا خير او سهل في الزمن وبعدين اتكلمنا حلل ايه بالعلماء رضعوا ضوابط لتأخير الواسط النقطة أو الواجب دي ايه من واسط على الضوابط دي أولاً على استقراء حكم الشارع في اللي هو الشدد في الواجب وأهمية هذا الواجب واستقراط علة الحكمة والنقصة والعلة فإن لي ربنا على الزوجات جعلوا موسع فإن ربنا جعلوا موسع ليه لرفع الحراج ومنطقات حاجات الناس فبالتالي جعل ضوابط واجنية على المسألة دي فإن الربعاء ويضعوا ضوابط في مسألة أخير الواجب ومنطق الموسع أول موسع يعني فمنها أول حاجة لعزم على الفعل اللي هي أخر دي بقى مسألة ليه نحن عموما يعني تباوية لأنه لي أخر أي واجب موسع أو أي واجب موسع يبقى لازم يكون عازم على ما هو يتحقل قلنا بقى ما المسألة العزم على الفعل دي. على طلب أقرأ وعنى الثاني حاجة ضمن القدرة اللي بيكون عنده ضمن اللي هو يستطيع ده هو يتحقله ايه بعد التأخير مثال مثلا مثلا ب الواحد هيعمل عملية، عم صارت ظهره يعمل بعد ظهر في الساعة، وعرف العملية تخلص بعد اللي مع الناس، وفي الحالة دي يتضيق عليه الواجب، بالتالي يجب عليه صار تظهر قبل ما يعمل اللي العملية ما يبقاش واجب إيه مواصلة وقت العطلة الحرة، وبعدين ثالث حاجة قلنا إذا بعض رغمها أده نعني ملاحظة الإذن إذا هو بيجد بيأخر إذا يجد له وبيلاحظ إذن الشارع أده له في باب الواحد يجد الشارع له في باب فهو لم يؤخره إلا بأن الشرع أده له ولو جاء أن الشارع له لا إيه لما أخذ رابع طابط إذن ملاحظة إذن ملاحظة قالوا إذا العلة من التوسعة في في مسألة الوقت دي اللي بفي ساعة في الوقت هي ما حاجات الناس رافع الحرج فإذا انتهى العلة انتهى ليه انتفى عمل ف لازم يكون في حاجب أما لو هو مثلا مثلاً أنت الحجز عند السفينة لو هو ما عندوش حاجب وعندهم اللي حجز واجب على طرف مش على طرف لكن لو هو ما عندهش حاجة تجعله بسببه يؤخر الحجز عند كثير منهم وقف ليه؟ لأنهم قالوش على الطلاخي مطلقا ولكن قالو على الطلاخي مع مراحضة بالحاجة. يعني إذا دا يجعلوش بالحاجة. ولكن لما يدعلو على الفور. يعني عشان لو جعلوه على الفور يبقى على الضرورة. لو في حاجة ما ينفعش تطلبه. هما باستقراء الشرع هما لقوا الحج لا يعني ممكن على رأي شبعي يعني على الحاجة. مش الضرورة. فهون معنى؟ طيب قلنا الطوابع دي بتختلف على حسب المصوص وعلى اختلاف الواجبات المنسعة والمطلقة. فبعض الواجبات المطلقة والمنسعة شد عليها في الطوابع دي زي الحج. طيب ضرر التجديد تجديد في الطوابع دي اللي بعض العلماء جعل الحج واجب على الفور. ولكن لو إحنا نظرنا للمحيرة العملية هتلاقي منهم من تهذى فما تعرف الحجاب. فما لعلوش واجب على الفور معنى أنت ما ينفعش تؤخرو. حتى لو وجدت حاجة مهمة تتلقى بعضهم معنو مجي الواجب على الصور فإيه تتلقيه سهل مثلا دم حاجة دي بزواج مثلا أو زي حاجة أخرى مثلا زي معاطل أبناء أو حاجة دي ما يدخل ولاده المدرسة ده بعض المشايخ يفتبعين ويقولون إنه هو واجب على الطب ولكن مفتي إنه هو يتجاوز كم ليه يفتب كده؟ عشان زي ما قلنا اللي واجب نفسه مراضي إذ يواجب نفسه مراضي والواجب في نفس الوقت كمان هي الحاجات دي مش هي مش ضرورية يعني انت الخطأ وخلاص لا انت بتشوف الشارع النصوص الشارع وتفهم الصفحة وترتصل للضابط بتاعه فالضابط ده ممكن يختلف من واجب لآخر مش لازم كل الحاجات دي معاك. فهمنا على حسب استقراء النصوص على حسب استقراء النصوص وفهم الصفحة للنصوص دي وتلاقي اللي قالوا اللي هي واجب على الفراغ زي شفيعية. وما تبهاش كلا خلاص؟ لا اشترطوا شوف واشترطوا حزق العزم على الفعل واشترطوا ضمن القدر واشترطوا مراحضة ايه؟ واشترطوا كمان مراحضة الحزم كثير من الشفعية قال لو انت ما فيش حاجة لانترك الحزم في انت قاتل مع انهم يروفوا واجب على الطرق اللي عشان عندهم ضوابط الايه؟ الواجب الموسع والواجب المطلق ومنها اللي هي مراحضة الحاجة اللي عندهم العلة بالتوسعة والاطلاق الـ الـ ومن حاجات الناس ومن فتحرج على الناس فإذا انتفى هذه العلة فبالتالي يبقى هو بأجر على الطرق وقص في, في حالة الشخص اللي يبقى عنده العلة دي يبقى, يبقى, يبقى يجر عليها النعج فالكلام دي بقى الضبط ده يفهمنا كلام العلماء العنام يبقاش محجين لأطلق وبيفتي مثلاً بين كلان قادم لما حاجش التنالي يبقى هو كان يخرر ونبقى يخرجش لأنه عنده بوابط من النصوص الشرعية بابا المسائل فمش لازم اللي يقولوا على الفور ولو سهل مثلا في الزواج معنى الزواج مش على يعني الزواج مش هعرف اعمل هنا يبقى برضه مش بيخالف بس طبعاً الزواج ده يعني حاجة يعني الناس حاجه شديده عندي يعني مش مش يعني مش كده وخلاص مش بس مثلا الزواج عندنا مثلا مختلف عن الناس فترى يعني المساله ايه, إيه مثلا الولاد طبعا حاجات لأهلي ماشي فايه عشان عاد يعني عادي ان انا اقول كده يا ما قلت كده يا اما الناس بعض على الالاق الاولاني هو يعني او لو في حاجة مهمة ما وصلتش لسه للضروره فعند الجامعات المعاهد دي على الصم بيسهل للشخص ليه عشان هو نكون معانا عشان عنده الضوابط دي فورا كده هو انا قال لي دي مخصوص عشان ده مخصوص ايه ده هيت يجمع فبيجمع بقى بالاي طيب قلنا تختلف الشدة في هذه النوابط على حسب تطراء الشعع في الواجب المنازل النفس الحاجة مثلاً لها تجديد أكثر من الصلاة والصلاة هي تجديد برضو لذلك تلاقي العلمات يعني شفها متفقنا على حفة ما ينفعش عدم على ضرق الفعل والمتفقنا على ظن القدرة ومضفقنا على لحظة الإذن ولكن مثلاً في النوابط في لحظة الحاجة على الصلاة هي مختلفين وبعدهم قالوا لا يوجد من الحاجة وبعدهم مش لهاهم الحاجة برضو على حسب النصوص بتاع الصلاة على حسب تهمون لي مفهوم معنا وهكذا. ويجيء الصلاة مشدد فيها أكتر من إيه من نظرك الصلاة وهكذا. فيختلف باختلاف الواجبات بعض. ماذا هي الواجب؟ طيب بقى. وقد يبقى, يبقى وقد يبقى وقد بنوا على الخلاف مسألة إيه فعل؟ الخلاف اللي نحن أولاده في بقى حجات كتير في مسألة بن على ضوابط تأخير الواجب مساعي الواجب غيّر يعني الأير والوج مساعر والوج والموضخ نفسهم اختلف في الضوابط اختلف في في الضوابط على حسب شرفة ضوابط على حسب ما هو بيسهل أو موسع أو كل يكون هذا على حسب طب الخلاف بقى على الخلاف اللي هو ما فيش وجوه موسع أو في وجوه موسع الخلاف بين الحنفية والجودون بنا وعلى الخلاف مشان تراعي أهمها طبعا اللي إحنا عبيناه بقى اللي في الصلاة والخلاف في فالأحاجات الثانية أن من سافر بعد دخول الوقت يقتضي مذهب الجمهور أنه لا يجوز له قصر، ويقتضي مذهب الحنفية يجوز له ذلك. ولكن الجمهور العلماء على جود المصطلح اولا أن من سافر بعد دخول الوقت هو مش لكن متغيراً. عندما سافر هذا طلوع الوقت، فذلك لاحظه رجل، ورتد في السفر بعد خروجه الضوء بعض أخذ المذهب قالوا له جزء من الصلاه لانه ساه قال عشان الصلاة وجبت وهو في الحضر ايه في انحدر وكان وايل بعد فتبقى عليه اربعه ايه رقم 1 ده معظم مش كل الجمهور بالعكس مش ما شاء الله الجموع ده بعض بعض الجمهور يعني القليل من الجمهور ماشي عند ماذا الحنفيه عنده مش كده مثال دي. هو عنده ايه عشان نقص مش ايه مش مش عنده أصف. ولكن جمهور العلماء على جواز القصر، ale je to vůbec, že je to vůbec. A vy máte drum, análně to vypadáte, já mám sám drum, já mám sám drum, já mám sám drum, já mám sám drum, já صلناها هناك يعني مش عذر ولا حاجه ده هو الجمهور بيقولوا ايه بيقولوا إذا هي تجب مبدا الايه مبدا النطق ماشي ده الصلاة استهدا عشان كده قلنا لا من الواجب ما تودش دخل حاجات في بعضيها بما ان الراجل متعادله قلنا في اصل الفعل في يقول لك الزمن وفي ايه الكذا والفاعل في كذا وفي كذا اللي هو ايه في صورة الاداه فما تدخلش حاجات في بعضي هنا الاشتقاق اللي هو ايه دخل حاجات جعل هو الواجب اللي هو يصلي من غير تحديد على القعدة الواجب اللي بتصلي فصليتها في الحضر هي أربعة صليتها في الصفر يبقى اثنين سواء واجب في, في الحضور أو واجب في الصفر دي ما هي الموضوع فعند الجمهور معظم الجمهور يعني هو لو صلى لو ضو في ويسافر بعد أذن الضوء النصف ساعة لو هو في الحضور يصلي أربعة لو في الصفر يصلي اثنين وده هنا ما خليش القعدة مليف ووجه مسطع ليه عشان من غير تحديد ده على رقعته على رقعة على أساس إيه حضور ولا صفر ما لمش دعوة بب إيه وجه بالإيمان الوقت ولا أخر في المعنى ولا أخر ففي القال النووي ففي وجه عند الشافعي يعني قاله المزاني وابن الصرايج لا يجوز القصر بعد ثلاثة بعد إيه واستدلوا بإيه استدلوا بان ده ايه موسع وان الواجب موسع ده بدا في الوقت وبالتالي يضط على اربعه فتبقى ليه وعلى الصحيح المنصوصي وقول جمهور أصحابنا يجوز القصر مقال ايه كما نعلم تعالى انما لا ترقص لكلام الله تعالى الرب تعالى هذا إنما جاز القصر لأنه صفة للصلاة واعتباره في صفتها بحال فعلها لا بحال وجودها تمام الاعتبار بالصيف في حال إيه في حال فعلها ففي الحضور الأربع صفرتين منهج دعوة بحلوي وجبيل ولهذا لو فتهوا صلاة في حال قدرتي على القيام أو الماء الذي هو جد ماشي و وبعدين نص ساعة المية ما موجود جبعت نص ساعة المية مش موجود فبيقول إيه هذا لو فتهوا في حال قدرتي على القيام أو الماء ثم علذ عنه صلها قاعدا بالتأمم المائز ذاته يقول معا يقول لد بقتي ايه قدن الظهر المية بقضل خلاعة تشيطان القطيسة مصليش الظهر قلتش عارف المية بطبع فالما المية قضعتها بمصلي فالسألة ان هي اعتبار موجودة أصلي بوجود المية مش موجودة أصلي ايه بالتأمم فالهي دعم هي دعم اللقط في المائز كده كده واجهب انا وصليتها ب... بل... الحجر اللي منحه في الحج ايه ان يتم ان هي ان الشرع لخص فيه فاهم معانا برضه نفس الكلام القيام هو قادر يصادر وهو قائم بعد كده حصل عمل حتى او حصل حاجه فما قدرش يقوم ماشي فبعد ساعة ب... بقى عاجز عن القيام قال يجوز الاول هو صادق عاجز يجوز عند كل ليه؟ عشان الاعتبار باعتبار ايه باعتبار الحال الشخص في صفاتنا بعين الايه بحال ايه فهمان؟ فبالتالي الرأي الراجح في المثال دي اللي إيه اللي هو يصادف بسطة عادي، فهمان؟ وده قول إن معظم الجمهور، ده قول إن معظم إيه الجمهور. أما بعض الجمهور اللي قالوا بالوجه المستع، قالوا يصادفها إتمام عشان ولكن بقى إيه خاطر، فهمان؟ ف... يعني معظم العلماء اللي قالوا بالوجه المستع هذا الجمهور فكانت راجع بسطة يعني. لا أنا على عهد زين في الجمهور هنا أطلع على عهد زين يعني فيندي عهد زين عهد زين يعني أنا على واجب والواجب اللي اللي مش خلال أن الجمهور هنقول إيه واجب ماسح قول اللي قالوا بجواز اللي واجب يجوز قصر يعني جمهور الجمهور جمهور اللي قالوا ترس يا كريم، ونسأدت الجمهور دي مستدى الطلاحية، بعد بيسموها على إما الربعة، وعن نسموها على النوازم تقول معاً؟ من سألة الطلاحية، مش مشهدنا قضي بها موازم الموازم اللي قالوا اللي هو زم موازمة، أبقى لكيب مع السوارة وعندما قالوا قالوا اللي هي اللي بيصاليها قطع، طبعا النتائج دي بتنشط الزهن و بتعلمك ازاي تتضرب إذا انت تطبق الرسول على الفروح تطبق الوصول على الضخط طيب ثاني متألة بانوا على الخلاف ثاني متألة بانوا على الخلاف إذا حضت المرأة بعد دخولي وقت صلاة بالزمن كان يعني أي دم. يمكنها أن تؤدي بالزمن كان يمكنها أن تؤدي صلاة فيها فعلى القول بأن كل جزء من الوقت سبب من فيجب عليها القضاء إذا ظهرت فعلى القول بأن سبب الوجود الأخرى الوقت فلا قضاء عليها ماشي؟ يبقى دي باقي لو المرأة حاضت بعد دخول الوقت بنص ساعة أو بساعة على قول الإيروبي الوجب الموسع وهو النهور يعني على قولهم يتقف الحالة دي الصلاة واجبت عليها منذ دخل الوقت ودراجة ماشي؟ فبالتالي هي حاضة مش أثبتها لأنها كانت تعرف اللي هي أطفئة ماشي؟ ولكن بعد المتطفر يجب عليها أن تقضي ايه؟ تقضي الصلاة وده الراجل طب على قول الحنفية على قول الحنفية الصلاة تجبت ايه؟ فأخذ الوقت فيا لسه ما أجلتش أصلا فمش عليها لإيه؟ الصلاة بس هناجد معا للجمهور نفسهم ايه؟ يعني ايه؟ مع جمهور والجمهور اختلفوا في بل فمنهم من أوجه لو خضار نعم هذا المستفوت طيب والنقصص عليه عند الحنفية أنها لا قضاء عليه ماشي ودي مفهوما وعلله بعضهم بأنها لم تدرك الوقت الذي تعلق تعلق به الجوب هي عندهم الوقت الوقت الذي تعلق به الجوب هي عندهم الوقت الذي تعلق بالجوب أنت داخل الوقت وعلى وآخرون بأنها إذا لم تصل في أول وقت انتقلت الوقت انتقلت السماوية الوقت الذي يليه وهكذا إنها يضيع الوقت. اللي هم قالوا في التي قالت الوقت تضيق عليه بالشروع مشروعه فيه. فعندهم هم هي مسرعش فيه. فبالتالي ما ضيعش الوقت. وبالتالي ما نفشع عليها فهمان؟ شوف. وشنا أول الش الحنفية على ثلاث فرق. وانا في الفرق قالت ال... ال... ال... ال يجب عليها في آخر الوقت. فلأني يجب عليها في آخر الوقت خلاص. طب آخر الوقت ما نفشع وبالتالي ما نفشع عليه. والقالي اللي قال الوقت بتضيق عليها بالشروع فيه هي ما عايشة فيه وبالتالي ما وجبش عليك ما فولكش عليك فعلى قولين لا قضاء عليك فالحلفية اللي قضاء عليك علي. <تصفيق> ايه؟ وعلى حتى بوقع لهم في ايه؟ في الوجب في مسألة الوجب الممسعة مطق ينطقت ايه؟ هو حساب و... يعني هو ترجع في جماه العلماء ثقه قال الوقت الضيق عليه مش شرعي في مش على القبل ده فيتشرح فيها فدايق وقته فيه فلو شرح فيها وهو كمان في لو فعلى هيجي, هيجي يقول له ايه ضيقت عندك ظهراء علينا ولا في فيقول لا خلاص له هيقول لك الدقله بالسلبيه الوقت ده ليه انا عندي الوقت ضيق مش شارع فيه كلام صلاحش دي فوارث طلعت بيقول تعالى ده يدي نفس الموضوع يا اخي ولا شارع البلد في خطا انا في اللي بقى اللي بقى. فعندي دي ش... بقى لا عليها مش هو اصلا ملاش عليها ده فاهم اه ما هي لو شارعت فيه في الاول كان ايه كان سبب ديون الصراحه ماشي هنا اللي هو سبب طيب والجمهور صعب. ويترجم على على الموضوع الأول وعلى الموضوع الثاني. الع الع التعليق الأول على قول اللي هو اللي موجود في آخر الوقت. سك هذا هذا كل ال الوقت اللي تتعلق فيه جوجل وما هو. اللي هو آخر هو اللي هو إيه؟ إيه؟ الوقت. هي هي هو دور بعضهم عندهم. إيه أسماء. معناه بعضهم بأنه لم تدرك الوقت الذي تعلق فيه. مشي ها ها. نور. في وقت لا الاولاني ده هو عم بيتكلم على اخر منظر كل الوقت اللي يتعلق بيه وجوه هو ايه اخر وقت فهنا بتدرج اخر الوقت ماشي كده اللي هو بيقول لك اللي هو قاله الطريقه بالشروع في الصوم وظنوا لذنها مع البلاد مجد ومنهم من قال لا قضاء عليه لأنها فعلت ما يجوز لها فعله وترك الصلاة في أول الوقت مع العزم على مع على في أخير. ثم حيل بينها وبين بسبب ليس من الأول وأقرب في يبقى الجمهور اللي هم فمنهم من أوجب إيه؟ قالوا عشان كل جزء من الوقت يسقط سببا، فبالتالي واجب الصلاة من أول الوقت. فإذا حافظ بعد دخول الوقت في واجب الصلاة، فاستقر الواجب فيه في بمتى؟ هو عند الآخر والقول الأول أقرب لمقاعدهم في, في واجب المواساة. عشان طريقة، عشان قارن عنو في لو عنو في بمتى الواجب إليه؟ في القال الثاني مع إنهم بيروحوا عزم المستح بس قالوا ياخذ على هنيه لأنها فعلت ما يجوز لها فعله اللي هو هو ترك الصلاة في أول الوقت مع العلم على العلمات آخر يعني عملت ضوابط زي ما منها ثم حيل بينها وبين أدائها بسبب هذا السبب ليس إيه ليس مجاندي طب القول الأول رضع يومها الإيه أي صح إذا مش أثمن ولكن لمن الإيه لأن الايه الوقت لان الوجوب بباب الوقت فيبقى في فيلمات الايه لا تتم احنا مش لا ما عملت معانا ولكن ايه ولكن عندما تنصرف لذلك هيتخلى عشان هي فعلت بضوابط الزمن الموسع اللي ايه عدلت على الفرع انت هو فالقول الاول يختلف كانه الاوائل يعني في أيوه هو إذا قتلت على الصلاة اسمها المصلح لما على الصلاة اسمها المضيع. أمم. وروش يعني هو الرئيس يعني ذهب وقت وقت دفتر بعدين وقت لا يقتصر على الصلاة. لا هم كلامهم فإذا حاولت مرة بعد كل وقت الصلاة بالذم كان يمكنها أن تؤدي الصلاة فيه. لا لا يمكنك إخاله. يمكنها يعني مثلا مصطب يعني يحضر بعد الأدام بإيه برحمة ثواني مسح عادتوا كده ها؟ إنه مبادت سبب أصبح نفضل وقت مش بطلعها وقت كده ها أفكر إلي أحد كده أفكرت أه أه، أنت نقول الأحرام ملا أصلاك ها مش تدرسته في الربط؟ أه في الربط؟ كم تدرسته في الربط؟ أرشيد خان هو لا لا دي حاجة ثانية دي ما قاشر مسألة دي بزادها؟ تكبيرها لا هو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الواجد <مسألة> بس <تصفيق> <تصفيق> طيب استكرو جاء أول طيب يبقى ده تاني مسألة تبنى على ديه؟ على مسألة إذا أخر الواجد المنسع فمات في أثنائه قبل ضيق الوقت فعلى قول بانكار التوسع لاثمه علي وعلى قول اثبات التوسع احتمال ماشي طيب يبقى دلوقتي يا واحد اخر وجه الموسع أو المطلق فمتى في إيه؟ في اثنان قبل دقيق الوقت يعني متى لو هو مات مثلا طوال العصر مثلا. لو هو مات قبل العصر ب 10 ثواني فعند الكل إيه؟ قاصر لأنه المفروض لانه المفروض يبقى ايه يكون في وقت يقدر يصلي بالصلاه كمان فمن طيب تعال نقارن بقى بين قوله توسع اللي هو قوله بعض الحنفيه فلياسمعني لازم هو عند وجه الوالد في ايه ده منطق مشروع تعال نقارن اثبات التوسع اللي هو رمي هنستنى فمن منقال انا اخرها الى الكرم اخرها ولم على الفعل الوقت لان لو كانت احنا قلناها بقى ان يكون نا فين وانا اقصرها نا فين او عازما على الفعل في الوقت فده اسمه فلو عازما على فعل في الوقت مفهومه ان تلاقيت معلاش ان هو القصد ومنا فين عشان ايه او الخطأ الخطا وهذا هو المناسب للقول بالتوسع وبأن أول الوقت سبب من نوع يبدأ إيه؟ يعني إن شاء الله الراضي فقيل لا إسم عليه وإن لم يعلم وإن لم يعلم على الفعل في آخر الوقت وهو مرضوح هو بيجعني وهو مرضوح لأنه إذا كان ذاكراً فإما أن يفعل أو يعلم على الفعل أو يعلم على إيه؟ على الطريق يعني هو الذي لو أحد متذكر في الصلاة حاجة من ثلاثة إما يلحق في الصلاة إما يتركها ومتتركها ومتركها حدثوا لحالم الحتيني ما يعلم ما يعلم على يعلم على الشيء ما يعلم عليه عرضك فإذا لم يفعل فلا يسألن مو أنا سوى خيارين وأحدهما محرم غير عزم عليه عرضك فيكون الثاني واجبا لأنه لا يتم ترك حرام إلا به فيكون واجبا وهو العزم على الفعل في ذلك الوقت. نجح. تام.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 لاقيش <س في presidente> <preserved> بما بيرمي <ص Wonder Kah� Theienia> بس بي يعني يعني أو الناس ما نسوي لسقف معاك مش عاد من هذا شيء مش عاد من يعني شيء مش عاد من هذا شيء مش عاد من هذا شيء مش عاد من مش مش بس هو كده عاجم عن الفعل بعض مني أنا نوا صادي بس إيه بس أنا في دي حالة كم أقول؟ ممكن كذا ممكن كذا لأنني متصلي. مفهوم أنا؟ وليه ما في رواية هو يعني إنتوا مثلا أي أحد فيكم عاجم عن الرؤى الصلي يعني ممكن الصلاة تفوتها بس هو عاجم عن الرؤى الصلي ما بشرح ليه. فلازم عاجم الصلاة يعني ما نتعود يصلي بس ماعم طيب كده فهمتوا المسألة لا تيجي كده قالي ثالث ثالث يقول بقى, بقى. الفرق بين الواجب الموسّع والواجب المضيع خلاني الواجب الموسّع لا يصلح له إلا بيق الانتظار وأما الواجب المضيع فالصوم في رمضان فعند أكثر الحنافية أنه لا يحتاج إلى نية الفرق بأن ينصرف الصوم إليه من غير نيّة تخصيص، وعند الجمهور لا بد منه. في بعض التفسيرات يعني بقى, بقى عن العلماء بقى اللي هم قالوا الوزن موسّع على الوزن ضيق. ماشي؟ فقالوا قالوا الوزن لا يصح إلا بنية اتفاق على كل علماء. هو هنا كتاب بيذكر الخلاف يعني بي بي الخلاف على السنة. كل الجمهور خايف على هذا مع الشفيع أو كذا فلا يذكر الخلاف ويصفيف. تطبق بقى الأصول على الفروع يعني تقر من شباب الأصول تفهم ليه اختلفه في الفروع فبقائنا بقى الواجد المساعدة على صفحة الراوي ده مليئة انتصار حتى يختلف فيه فالصلاة أو, او كذا او كذا وأنا في حالة الديان تتوسع لي وأما الواجد المبيض تصومي في المضان فعند الجمهور برضو لابد من نية عند الجمهور لابد من نية وده اللي احنا وليم بيه ولكن عند الحرفية لا يحتاجوا إلى نية الفروع فهو لا بد من هي اللي هو اتغاوج اللي هو لأنه يقولوا مش لازم ينوي ليد الفرط ليه يقولوا كده؟ هو بيقولوا هي هي مسألة أننا عمليها برطة رائبة ويقولوا بقالتي هو, هو هو ذلك صايم ونوص مش محتاج ينوي ليه الفرط عشان هو هو الوقت ضيق. رمضان ومن المغرب لعسن من الفغر للمغرب فخلاص يا هو مش محتاج اللي هو ينوي لأنه بأصوم من رمضان عشان هو أكيد هل رمضان هو كده اتطور مين فلا يحتاج الى ده تمام قصدي يا هشامين فده هو ايه هو مش محتاج هو الراجل مغير طلعت وهو عمل وهو خلاص لكن مش لازم يقولوا عشان هي خلاص هو بيصطدر فاضي تمام ان هي دلوقتي هي اصلا نشاط يعني صارده من غير حاجه ده متوصل فاضي هو ما بيتكلموش على الناس هي السلوكيه لا ديت مش فأنا نتكلم عن نية نية نية نية نية الفطر لتعديل الفطر أيوة الفطر الفطر من نية نية نية الفطر يا شرط يعني بالطلب للفعل أو قريب للفعل هذا يعلمكم بالمسفع والمضيق وليه علمكم الثالي آه عند زمور ما فيش فعله خلاص؟ الحق دي هو فرق قالوا ايه؟ قالوا المضيق ده؟ طوالين بتقول ايه ممكن يكون يعني بس عايز بحث يعني هو من الباب ايه اللي هو يبعد الناس بتوعه عن الواس لو ده غيره غير المغير ده انت يا عم مغير غير رمضان انت في رمضان ومصلي للذم مش محتاج نيه انت ناوي رمضان انت ظالم خلاص انت لسه مش فاهم انت تنوي انك صايم الايه رمضان عشان انت هتجيب صيام فرياح حاجه انيه انيه بالصوم مش هتحتاج ايمانيه متقدمه في ما هو عايز يتغير افضل من ثاني مثلا على كلام يعني لو واحد قبل العصر مثلا ب دقايق أربع رقعات نفهم معاً فلو صد أربع رقعات يعني نصد أربع رقعات ويقال أنا محبتش بالي أنا نويت الظهر ولا أمين حاجة تانية حد رو رو رو أنت أكيد نوز الظهر حتى أنا حتى لي صدت ده له ف... ده الظاهر يعني الظاهر اللي هم كده بس عزة بحثة هل هو كده ولا هم عموم لأي يعني حتى لو لو فهم اللي هو بيصالي السلم وسلم يعني فعشان كده والله اعلم هم لاحظوا يعني دي مسائل في مسائل حياتي مثلا من سنه عن كده كده في تلحص اصول عاديه كلام من باب اللي هم بيتكلموا عنه هو انت كده انت كسرتي انت كده كده ايه عندهم بس دي محتاجه انا عشان شويه اكتر يعني مع قصدهم ده طبعا لو قصدهم مش محتاجين ان هي يعني اللي بمعنى ان اللي انت كنت بالأول يبقى يعني لازم عارفه كان بيجيبها ده هو ده بتاع الاسلام ده ودي يكون اللي لا, لا عادي نتكلم يعني هو محتاج ميه. مش محتاج رمضان هو هو لا ينوي مين اللي بقول ده عشان لو قللنا واحد بعد ان هو يعني دايما عمل يعني دايما تجميع تمارين كده اللي هو هو ايه هيعمل هو مش لازم يعني ممكن, ممكن يعني بس يعني انا بفكر في عدم هويه وبدرس هو كمان في انا متضايق يعني تصوري ان الكلام ده ضايق او هما قالوا كده يبقى دي اشاعات الصراحه انا لاحظت يعني هما بيقولوا مش مش بيتساع مش هو يبقى كده كانوا زي اللي قلنا انا عاملهم ايه تمام مش عارفه منهم كده يعني لا ده كده يا اسطى على قول كده اللي هو نص اه هو احمد نادي بيقول على خاطر الخلا صالحا في لو احد مظلوم مش عارفه والله دخلها هو, دخل. هو بيقول توافق صيام وسمر رمضان توافق كده على الكلام هنا اللي هو كده بس هو ممكن يبتدي يبتدي في حاله عده كل رمضان هو عارف ان هو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لم يبقى غيره مشروعا فيه إذا تصور، إذا يتصور الأداء صور مين لإمساك الواجد يشبكي رفض مجموعة مرد الإمساك الواجد يوجد منه في الأيام من شهر رمضان. لما تعين لأداء الفرط لم يبقى غيره مشروعا فيه إزاي وطبئة إزلا يتصور لأداء صغمين من مساكن واحد ما يتصور في هذا الوقت لا ينظل عن مستحق بحالي ولا يكون غيره مشروعاً فيه مستحقاً ولا متصور لأخر عنه وفي كلام قريب من قريب وفي كلام كلامي على لك ايه ايه يعني سيك واحد بيوسف ومش يعني هو صام من بكر المغرب الوقت متغير هو ما فيش ايه في رمضان هو كده فانا الصور هو هو اكيد اللي هيطلعوا ايه ممكن الصوره بتاعتها دي دي صوت في المدرسه بصوا انا بقول ايه انا من الجمهور من خشمه ما تايه برده معرفه حاجه زي كده بتفهم ان احنا مع حنفيه يبقى مش أي نعم يعني ااا فيه بس لو يعني يعني عبد صعب يعني عبد صعب طيب الثاني حاجة أن الواجب الموسطع لا يمتنع صحة طويرهم أو الوازبات في زمنه فهو يصلي في وقت الظهر ظهر فائتة أو صلاة أخرى وأما الواجب المضيح فليس له أن يؤدي في وقته غير إلا إذا كان من يجد له ترك هذا الواجب كالمساجب في رموين. فاغتَلَفَوا أن يجوز أن ينوي بالصيام في رمضان مُواجباً آخر، فكَفَارَةٌ لابندي مثلاً، فقال بعضهم لا يجوز لأن وقت رمضان مضيَّبَ فلا يَتَسَعُ غايةً، وقال بعضهم إذا كان معذوراً لا يكون مطاوم لبنا بالصيام رمضان ولا دليل على ولا دليل ولا دليل علاماً عليه بالصيام لبنا أو كفارة. طيب، طبعاً الفرق الثاني اللي تعرفين، لوين واجب مُوسَع الأصل فيه اللي هو إيه؟ لا يمنع صحة غيره من واجبات الزمن هذه من الظهر العصر. فيمكن أصله الظهر ويمكن أصله الفوائد اللي الظهر إن كان في عليه. سواء ممكن أصله الظهر أو الظهر في الليل الظهر في الليل أو الظهر من لا صحة غيره من واجبات الزمن. في وقت الظهر الظهرا فائدا أو صلاة الموعظة. نعم. وأما الواجب يؤدي في غيره. غير رمضان لكن رمضان مش هسوف هصوب... مش هينفع صوم رمضان ما ينفعش من الصيام صيام رمضان وصيام بس صيام تطوع ما ينفعش رمضان رمضان كان ممن يجوز له ترك هذا الواجب ما غير رمضان الا لو هو ممن يجوز له ترك هذا لكن سهل في رمضان كان في رمضان او المريض يجوز له ايه فترك ف... بقى اختلفوا. هل لو هو واحد نزاج؟ مثل؟ أو هل يجد له أن ينوي بصيامه في رمضان ويجب أن آخر؟ كالكفار في النادر مثلاً مرعاً لو إيه لو ساتر ونوى السنة تلاقيه يعني يعني كده يعني مش حروة يعني فقال رمضان طبيعي، واحد طبيعي فهذا أنت عنده كفار أو عنده نذر هل يجد أن ينوي بصيامه في رمضان ويجب أن آخر كالكفار في النادر مثلاً؟ فقال بعضهم لا يجد ليه بذ بذلوا قالوا لأن وقت رمضان مضيّر فلا يدخل غل يعني تذلوا من ثالث إيه الوارد المضيّر ماشي. بعضهم إذا كان معذوراً لو كان معذور لا يكون مطلوباً من رمضان حادث ما بأشيّه هذا إيش وجه فحق ولا حد أصلاً لا يكون مطلوباً ذاك ولا أدري ما فيش حداً يدل على منعهم من سياق هذا الكلام قال <تصفيق> من <تصفيق> لا هو يستطيع بس ربنا علمه من باب الايه يعني ربنا امنياته من باب اليسر هي دلوقتي يا استاذ انت مستمر عليه تستطيع في ما تبقاش لا الطبيعي ربنا كان على راحت الطبيعي لما خلاص ماشي ايه ده تستطيع على مش هيطلع حاجة فدلوقتي ولا يجوز بيك من باب فاقفل انت قلت انا مش هصوم رمضان و لابت الماء قلت انا كان عندي ندر او كفارة هصومت ندر او كفارة ده عمل كده بمامه كده في ندر باكم شمال شمال لا لو كانت غرفت بيه فراحة مش, مش طبعية شمال كلمة ايه كفارة او ندر ماشي فبعض العلماء قالوا لا يجوب من فحش ولا رمضان يا مبيش ما تاخد بال ايه بالتأثير يبقى ما ايه ما تخصمش لو ما تخصش ولا ما وبعضهم قال لا ايه مش ما فيش دليل يثبت من غيره هو عندي عنصر هو ايه صفر وماجي صفر فاهمين مش وعده من رمضان ناحيه العمل محدش يعمل كده يعني هو يا لا يا يسوي رمضان وما من العمل عشان هو اللي رص على القول الأول عشان حته التضير وقالوا برضه الحته اللي بيقولها الإيه اللي العلة المشقة، فلا هو هيفطر عشان المشقة العلة الثبر والحيثمة المشقة، ماسي، فلا هو هيفطر لمقتضى الحيثمة دي هي المشقة، فبالتالي فبالتالي فعملها هيسون هيسون رأنا فهمان، في اقتراح عمل اختبار دامي كل مرة أو مرتين تشيعه مزدوج، أرأيتم؟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 هو ااا ماعاد له اللي السؤال ده بس من تانية ولا من اولها كريم من تانية. طيب يعني دلوقتي من انتم عايزين نرجع لورا يا ترى ايه السؤال الموضوع المساله دي حد ما بوش لما جاي نخش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 آه ممتاز مسألة إيه مخالات عدد الكورس بتهمه ما يقدر يستبعد الطلب ولكن إيه ممكن يحصل وبالذات اللي بياس في بيبقى بقاعد يعمل الشاتة فضل إيه بيقول الحكم تعس النتاع حكومة جديدة نشكره طيب خلاص الله يعطيك الصحة شاء الله ناخد, إن شاء الله ناخد. إن شاء الله.